بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى عن الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان فَة أَمْشاج بَتَلهِ فَجَعلنا مُسَمعًا بَصر إِا هَدَلَ مُسَبلَ إِ مَا شكِرُوا وَإِمَّا كَفُور إِ ْتَدَنا للِكافِرين سَلاسِلَ أَغَلادَ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عيلا يشرب بها عباد الله وفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما تفجيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ونخاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا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 كان مزاج هذا الجبيل فيها تسما سلسبيلا ويطوف عليهم غيلان مخلدون إذا رايتهم اذا رايتهم حسبتهم نؤلؤا ام من ثمر واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس فَضْرُوهُ وَاسْتَبْرَقَ وَحُلٌُّ أَسَوِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَحُلٌُّ أَسَوِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَىهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كان لكم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 واصِلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ إِنَّ ومَن ثَقيلان نحن خلقناهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بثنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى